بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء والحساب فذلك الذي يدع اليتيم يقهره ويدفعه عن حقه والدع الدفع بالعنف والجفوة ولا يحب على طعام المسكين لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم في صلاتهم ساهون قال إضاعة الوقت قال ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصلونها في العلانية إذا حضروا لقوله تعالى الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال في وصف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس وقال قتاده ساهن عنها لا يبالي صلى أم لم يصلي قيل لا يرجون لها ثوابا إن صلوا ولا يخافون عقابا إن تركوا وقال مجاهد غافلون عنها يتهاونون بها وقال الحسن هو الذي إن صلاها صلاها رياء وإن فاتته لم يندم وقال أبو العالية لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها وسجودها ويمنعون الماعون روي عن علي رضي الله عنه أنه قال هي الزكاة وقال عبد الله بن مسعود الماعون الفأس والدلو والقدر واشباه ذلك وقال مجاهد الماعون العارية وقال عكرمة اعلاها الزكاة المعروفة وادناها عارية المتاع وقيل الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار